ومن هم ومنهم العاملون على الزكاه المذكورون في ايه انما الصدقات العاملون على الزكاه هم الذين يوليهم الامام أو نائبه للعمل على جمعها من الاغنياء وهم الجباه ويدخل فيهم الحفظه والحراس ورعاه الاغنام والكتبه وغيرهم ويجب ان يكونوا من المسلمين والا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح في حديث مسلم ان بعضا منهم طلب من الرسول ان يؤمرهم على الصدقات فقال ان الصدقه لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس ويجوز ان يكون العاملون من الاغنياء لأن أخذهم من الزكاة أجر على أعمالهم، وقد جاء ذلك في حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وهم العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غازم في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها. فأهدى منها لغني وكان الرسول يعطي عمر المال فيقول عمر له أعطه من هو أحوج إليه مني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف نفس فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك رواه البخاري والأجرة تكون بقدر الكفاية جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أي خداع أو سارق وقد فسر بعض العلماء ذلك بأن العامل على الزكاة له أن يتزوج ويسكن ويأتي بخادم من عمالته التي هي أجر مثله ولا يزيد على ذلك أو بأنه إن لم يكن له مسكن ولا خادم فيستأجر له المسكن والخالم مدة مقامه في عمله والله أعلم